فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّتًا ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُبْغُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ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 ف بَعثن مِ بَعدجُِّ سَوهونَ إِلَ فِي الرَعوونَ وَمَلَئِهِ بِآياتتِن فَستَك بَرُوا وَكَانوا قَوْمَم مُجرِْمين فَلََّا جَأَهُ الحَقُّ مِن عِدِنَ قالوا إ هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجدتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبا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 قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون